بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ وَإِذَا يَرَوْنَ آيَةً يُعْرِضُونَ وَيَقُولُونَ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ تَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَر حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا نُذُر فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي إِلَى شيء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 لو بل فان تصير ففتحنا أبواب السماء بما إمهمر وفجرنا الأرض عيونا على عمد قد قدر وحملناه على ذات الواحين ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كافر ولقد ترتناها آيات فهل من مذكر؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل كذبت عذور فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقع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 بيعه اننا ان اذا لفي ضلال وسعر أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِم بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشَر إِنَّا مُرْسِلٌ نَّاقَةَ فِتْنَةٍ لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْقِ بِر أَنَّ الْمَا قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاقا فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكد كذبت قوم لوط بالنذر اننا ارسلنا عليهم حاصبا الا على لوط نجيناهم بسحر نعمه من عند كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتمعروا بالنذر ولقد راوذوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم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 يَا تِينَا كُلُّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكْفَرُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْلَكُكُمْ بَرَاءً في الزبر ام يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي نَادِ عَلَى وُجُوهِهِم ذُوقُوا مَسَّ سَقَمٍ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من الدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن تقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر